الله أكبر اللهم رب جبرايل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أفجلدوهم ثمانين جلدة فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون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 لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ضن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء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 اذ تلقونه بالساناتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعات أن يؤتوا أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله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 يومئذ يوفيهم الله دينوم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين